م و س ل ع ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م كافها ل ل ع ي ن صاد ذكر ر ح م ة ربك ر عبده ك ز ي ا إذ ن ا د ربه ن د ا ء خ ف ي ا قال رب إ ن ي وهل العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم أ ك ن بدعائك رب شقيا و إ ن ي خفت الموالي من ورائي وكانت ا م ر أ ت ي عاقرا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 وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آ ي ه قال آ ي ت ك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من البحراب فاوحى إ ل ي ه م ان سبحوا بكره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 و ر ك ه الهدى شركه م لا ي ؤ م ه غير ر ن ح ن نرث ا ل أ ر ض و م ن عليها و إ ل ي ن ا يرجعون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 واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير, أي الفريقين خير مقاما واحسن نديا وكم اهلكنا قبلهم من منهم احسن أ ث ا ث ا و ر ئ ي ا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى إ ذ ا ر أ و ا ما يوعدون حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب و إ م ا ا ل س ا ع ة فسيعلمون فسيعلمون ََََُْ من َ هو َ شر َ مكانا ََ و َ أ َ ض ْ ع َ ف ُ جندا ُْ ويزيد ََُِ الله َُّ الذين ََِّ اهتدوا َُ د وَيَزِيدُ ل ل ّ هدى ُ الَّذِينَ ا َ ت والباقيات ََُِْ الصالحات ََُِّ خير ٌَْ عند َِ ربك َِّ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 ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا إ ن كل من في السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا آ ت ي الرحمن عبدا لقد أ ح ص ا ه م وعدهم عدا وكلهم آ ت ي ه يوم ا ل ق ي ا م ة فردا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 هل تحس منهم من أ ح د أ و تسمع لهم ركزا